بُوَكْ اثنان. واحد. سبعة عشر. سبعة عشر. Evde. في البيت. في البيت. بُرَاسِي هَوْيَ مَسْ. هُنَا بيتنا, هنا بيتنا. Yukarıda çatı فوق, فوق يوجد السقف. فوق يوجد السقف. Aşağıda kiler تحت يوجد القبو. تحت يوجد القبو. Evin arkasında bir bahçe var. المنزل. توجد حديقة خلف المنزل. لا يوجد شارع أمام المنزل. لا يوجد شارع أمام المنزل. إين جاندا أشجار. توجد بجوار المنزل. توجد أشجار بجوار المنزل. Burası benim dairem. Burası benim dairem. Burası mutfak ve banyo burada dairem. Burası benim dairem. Burası benim dairem. odası benim dairem. Burası benim dairem. Burası benim dairem. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. سكاكبسة كتلة. باب المنزل مغلق. باب المنزل مغلق. أماجامل أشيك. لكن النوافذ مفتوحة. لكن النوافذ مفتوحة. بوجم سكاك. اليوم الجو حار. اليوم الجو حار. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. نذهب الان إلى غرفة المعيشة. أردا بير كنابه، هناك يوجد صوفة وكنبة. هناك يوجد صوفا وكنبة اتعرنوز. تفضل واجلس. تفضل واجلس. هناك يوجد كمبيوتري. هناك يوجد كمبيوتري. müzik هناك جهازي استيريو هناك جهازي الاستيريو تلفزيون çok التلفزيون جديد تماما التلفزيون جديد تماما